ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي ي م س ح ل ل ه ما ا في م وما ا ا و ت ف ا ل أ ر ض ا ل م ل القدوس ل ك ا ع ز ز ي ا ل ح ك ي م هو الاسلاميه ذ ي في بعث ل أ م ر و ن ه م ت ل ل و ع ي م يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وإن كانوا, وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واخرين منهم لما يلحق و بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا ا ل ت و ر ا ة ثم لم يحملوها كمثل الحمار, كمثل الحمار يحمل أ س ف ا ر ا بئس مثل القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل إ ن الموت الذي تفرون منه ف إ ن ه ملاقيكم ثم تردون إ ل ى عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين آ م ن و ا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره الرازقين